وأغدق وأسدى، الخير خيره، والفضل فضله، والعبد عبده، ولا إله غيره، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وصلاةً وسلامًا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، حبيب القلوب وسعدها، وبهجة القلوب وأنسها، يا خير خلق الله يا زين الورى واجل من ذكر الاله وكبر صلى عليك الله في ملكوته اعداد ما همل السحاب وامطرا ما اشرقت شمس واظلم غاسق وتضوعت رياك مسك الاذرى تشرق شمس المساء في ليله كل جمعه من الاسبوع ليس كل مساء بل مساء الجمعه كل جمعه بل جمعة المحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم المقبلين ليلة الجمعة بنبض قلوبهم وخفق أفئدتهم صلاةً وسلامًا على نبي الهدى والرحمة نبي السلام والإيمان النبي الذي أكرمنا الله تعالى ببعثته ورسالته أكرمنا الله عز وجل برأفته ورحمته الليلة تتلألأ سماء الأمة بصلوات المحبين على نبيهم صلى الله عليه وسلم مضمخة بعبق الحب والإجلال والوفاء وهم يستبقون في فضاء فسيح أيهم أكثر صلاة وسلام هذه الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يستبقون أيهم أكثر حبا ووفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم بل أيهم أصدقوا إيماناً واتباعاً لهذا النبي الكريم القائل أكثر الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى عليّ صلاةً صلى الله عليه عشرًا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فصلاة العبد على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثناء على الرسول واردةٌ من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيماً وتشريفاً قال والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسوله جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه فكلما استكثر العبد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من شرف الصلاة والسلام بذكره للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة من ربه جل في علاه هتفت وغنت باسمك الخفاقات وعلى فمك امطابت الصلوات صلى عليك الله يا نورا سرى في المشرقين ففرت الظلمات يا كرام ما زال مجلسنا هذا نتصفح فيه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته التي نجدها في هذا الكتاب المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف بنا المقام في الفصل السابع الذي خصه المصنف القاضي عياض رحمه الله لما جاء في كتاب الله مما أخبر الله به من تفضيل نبيه صلى الله عليه وسلم على إخوته الأنبياء والرسل عليهم السلام وذلك إن دل فإنما يدل على شرف المكانة وعلو المنزلة لأن الأنبياء والرسل سادة البشر وهم أعلاهم قدرا وأشرفهم مكانة فإذا كان بعضهم أفضل من بعض على مقتضى قوله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فإن من كان أفضل منهم من الآخرين أجل قدرا وأعظم شأنها وقد دلت النصوص كما سيمر بكم على شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وشريف مكانته هذا الفصل في سياق الفصول السابقة التي مضت معنا في الكتاب تؤسس للوقوف على ما جاء في كتاب الله من عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نؤصل لأصل عظيم من الإيمان هو الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم وما يترتب على هذا الإيمان الواجب من حقوق له عليه الصلاة والسلام حبًا وتعظيمًا وإجلالًا وصدقا في الطاعة والاتباع واستنانا واقتداءً هذه الحقوق آخذ بعضها برقام بعض وكلها يبنى على أصل عظيم هو تمام التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى أحد مقاصد بعثته كما جاء في قوله عز اسمه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام مقصد من مقاصد البعثة التي أرسله الله تعالى بها هذا التعظيم والتوقير إنما يستقى مما جاء في كتاب الله ومما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الباب الذي ما زلنا في فصوله الستة السابقة والسابع الآت الليلة هو وقوف على ما جاء في كتاب الله من عظيم المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منها كيف يكون التعظيم في قدره عليه الصلاة والسلام وهذا التعظيم الذي جاء في الآيات التي تتلى على المسامع وتتلوها الألسنة وتتنعم بها القلوب المؤمنة وتتدبرها العقول المسلمة كانت ولم تزل تقرأ وتتلى وتسمع فحقها أن تنال حظها من العلم والعمل وهذا أحد مقاصد الكتاب الأول في كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى الفصل السابع هو تتمة لما سبق من الفصول الماضية في ذكر هذه الآيات القرآنية التي تشير إلى منزلته عليه الصلاة والسلام وكم قلنا مرارا يا كرام شرفه عليه الصلاة والسلام بين البشر وبين إخوته الأنبياء والرسل عليه السلام هو شرف لأمته جمعا تتشرف الأمة بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم وتعل منزلتها عند ربها بعظيم منزلة نبيها صلى الله عليه وسلم فالشرف له عليه الصلاة والسلام لاحق بأمته والكرامة له عليه الصلاة والسلام أيضا تنال أمته فكم هي أمة الإسلام والله حظية سعيدة شريفة كريمة عند الله بما لنا من منزلة وكرامة وشرف لنبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا باب من الإيمان نؤمن به باب من العلم نتعلمه باب من الحب نملأ به القلوب باب من الطاعة والاتباع نأخذ به النفوس أخذاً في هذا الباب العظيم علَّنا نستبق في هذا الطريق الكبير طريق السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ليحصُبِ رحمه الله تعالى الفصلُ السابع فيما أخبرَ الله تعالى به في كتابِه العزيز من عظيمِ قدره وشريف منزِلَته على الأنبياءِ وحُظوَةِ رُتبَدِه قولُه تعالى وَإذْ أَخَذَ اللَّهُ مثَاقًا نَّبِينَ لَمَا آتَيتُكُمْ مِنْ كِتابابِ وَحِكْمَثُ جَاءكُمْ رَرسُولُ مُصددِّكُ لِمَا معكُمْ لتُؤْمنِنُ النَّ بِهِ وَلَ تَنصر النَّ قالَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَى ذلكَلِكُمْ إصَّر قالوا أَقَرَرنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين نعم هذا الفصل كما سيمر بنا في مجلس الليلة بإذن الله مداره, مداره على قاعدة هي تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل عليه السلام وها هنا حديثان جمع بينهما أهل العلم أحدهما نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء فإنه لما تداول بعض الصحب رضي الله عنهم تفضيل الأنبياء على بعض أبا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التخيير والمفاضلة ورفض ذلك بين الأنبياء وقال لا تفضلوني على الأنبياء ونهى عن التخيير بينهم وذكر عليه الصلاة والسلام فيما يكون من الشأن في آخر الزمان عندما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يقول صلى الله عليه وسلم ثم أفيق فإذا موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أكان في من استثنى الله أم أفاق قبلي ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم احتفظ لعظيم قدره وأدبه مع إخوته الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بحق موسى عليه السلام وذكر هذه المنقبة الشريفة له هذا جانب من النصوص الواردة التي رآها أهل العلم غير متعارضة مع النصوص التي تدل صراحة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض وذلك صريح قول الله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإذا ثبتت سيادته صلى الله عليه وسلم على ولد آدم مطلقا والأنبياء عليهم السلام بعض ولد آدم ثبت تفضيله أيضا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام هذا إذن يجمع بينه يا قوم بأن نهيه عليه الصلاة والسلام وامتناعه عن التفضيل بين الأنبياء أو تفضيله هو على غيره من الأنبياء عليهم السلام إنما كان لأحد أمرين أحدهما إغلاق باب الغلو والإطراء الذي يفضي إلى رفعه عليه الصلاة والسلام برفعه فوق منزلة الأنبياء ألا يتجاوز به مرتبة البشرية أو أن يكون غلوًا وإطراءً لا يتبعه عمل والمأخذ الآخر الذي يمكن أن يكون خلف هذا المنع والنهي النبوي هو تواضعه الكريم صلى الله عليه وسلم واعترافه بحق إخوته الأنبياء عليهم السلام واحتفاظه بحقهم من الشرف والسؤدد والكرامة التي يشتركون جميعا في أصلها وهي النبوة التي رفع الله تعالى بها أقدارهم وشرف منازلهم وأعلى مكانتهم بين الخلق الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختار الله هؤلاء واصطفاهم ورفع مكانتهم فهم بشر لا كالبشر عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذا فهمت ذلك رعاك الله لم يبقى إشكال في أن يثبت في النصوص الشرعية تفضيله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء التفضيل الذي يفضي إلى ماذا لا إلى مفاخرة بنبينا بين الأنبياء فحسب فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم لكن إلى فخر وشرف يقود إلى صدق في الإيمان به وتمام في الاستمساك بسنته السؤال بمعنى آخر أفخور أنت عبد الله بنبيك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولألا يبقى الجواب بنعم أو لا كلمتان تقالان باللسان اجعل جوابك نعم فيما يظهر عليك عبد الله فخرا وشرفا باعتزازك بانتمائك إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزازك برفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرى الناس في مظهرك ومخبرك في قيامك وقعودك في حركتك وسكونك في كل شأن من شؤونك لا يرون إلا أثر السنة تظهر على شأنك كله في حياتك عندما يكون اعتزاز أحدنا وافتخاره وشرفه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يظهر أصدق ما يظهر أصدق ما يظهر في عبادة أحدنا في عقيدته في أخلاقه وسلوكه في تعامله في شعاره في الحياة أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الظل الذي يستظل به هي الطريق الذي يسلكه هي المركب في بحر الحياه الذي يركبه عندما يكون فخر أحدنا وعزه وشرفه بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذاً هذا المسلك فارفع رأسك بكل شرف وفخر لأن تقول إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاكم يا كرام من أن يقتصر هذا الفخر وشرف الانتساب إلى هذا الشرف العظيم إلى أمة النبي الكريم هذا الرسول العظيم عند ربه عليه الصلاة والسلام أن يقتصر هذا وينحسر في مدائحة شد وعبارات تقال وقصائد تنظم ويكون حظ أحدنا من الشرف بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القدر الذي لا ينبئ وحده بالصدق عما يحمل القلب من هذا القدر العظيم من التعظيم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أجل ذلك كان هذا الفصل فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم وشريف منزلته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وحظوة رتبته صلى الله عليه وسلم ساق المصنف في مطرع هذا الفصل قال الله تعالى في سوره ال عمران واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم الخطاب الى من الى النبيين واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم معشر الانبياء من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمنن به ولتنصرنه اختلف المفسرون في المراد بالآية لم لما, جاء لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول قيل الخطاب إلى الأنبياء أنفسهم عليهم السلام وقيل الخطاب إلى أممهم لأنهم هم المخاطبون بأن يكونوا مصدقين بجميع الأنبياء والرسول لا بنبي الأمة وحده فحسب ولهذا جاء في شريعتنا أن من عقائدنا في أركان الإيمان عندنا الإيمان بالأنبياء جميعا والأنبياء بالكتب جميعا التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول فقيل الخطاب إلى الأنبياء عليهم السلام وقيل الخطاب إلى أممهم ويقول الطبري رحمه الله مرجحا إن الأولى من ذلك أن يعود الخطاب إلى كليهما فالخطاب إلى الأنبياء وإلى أممهم أن يكونوا على هذا الميثاق الذي أخبر الله أنه أخذه على الأنبياء وأخذ على الأنبياء أن يأخذوه على أممهم فما مضمون هذا الميثاق إلهي عباد الله هذا ميثاق رباني وأحدنا اليوم إذا تكلم في مواثيق الشرف وقيل إنه التزم بميثاق ما من المواثيق بين البشر والأمم جعل ذلك علامة على مبدأ عظيم لا يسوغ أبدا التراجع عنه أو التنازل أو التفريط بمضمونه فما بالكم بميثاق إلهي أخذه الله فاطر السماوات والأرض رب العالمين إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين أخذ الرب الخالق جل جلاله هذا الميثاق على النبيين وعلى الأمم فما مضمون هذا الكتاب قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قيل رسول هنا في الآية نكرة والمراد به أي رسول وأن الميثاق الإلهي هذا يقتضي أن تكون الأمم كلها وفية بهذا الميثاق فما من نبي يبعثه الله جل جلاله ولا رسول يبعث إلا كان حقا على الأمم أن تؤمن به وتنصره وقيل رسول هنا نكر لكن المراد محمدا صلى الله عليه وسلم لكن المراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون محل إيمان ونصرة من جميع الأنبياء ذلك أنه في آخر الزمان ولا نبي بعده ويؤيد هذا كما سيأتيكم في ثنايا الكتاب أن, الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى عليه السلام أنه لو كان حياً ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما رأى في يد عمر بن الخطام قطعة من التوراة وكان عمر رضي الله عنه يتصفحها وينظر فيها فغضب صلى الله عليه وسلم وقال منكراً عليه ما يصنع أموتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي أو أن يتبعني فدل ذلك على مضمون هذا المعنى في الآية وكل ذلك ثابت تفسيره عن بعض الصحابة والتابعين كابن عباس وعلي رضي الله عنهما وقتادة وطاوس وغيرهم كما سيأتي الحديث عنه نعم قال أبو الحسن قال أبو الحسن القابسي رحمه الله تعالى استخص الله تعالى محمد اختص الله تعالى اختص الله تعالى, تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره أبانه له وهو ما ذكره في هذه الآية قال المفسرون رحمهم الله تعالى أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبِيًا إلا ذَر إا ذكررَ له محمدًا صلَّى اللله عليههِ وَسَّم وَنعتَ وأخذَ عليههِ مثاقَهُ إن أَدَْكَهُ لا يُؤْمنن النَّبِ وَقلَ أي يبّينهُ لِقَومِهِ وَأخذَ مثاقهمأَ يُبّنهُ لمن بعدهم ققولوا الإمام القرْب ررحم اللههُ في تفسيره فأخَذَ الله مثاق النبيين أجمععين. أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه إن أدركوه وأن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم واللام في قوله لتؤمنن به ولتنصرنه جواب القسم فهو بمنزلة الاستحلاف كقولك أستحلفك لتفعلن كذا فكان هذا ميثاقا غليظا كما ترى أخذ على الأنبياء وعلى الأمم أما مضمون الميثاق فهو الشاهد في الفصل وهو مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه جعل له من المكانة والمنزلة والحق الواجب في رقام الأمم جميعا من إيمان ونصر ما لم يثبت لغيره من النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا منزع لطيف المأخذ ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله من هذه الآية مبنيا على أقاويل أهد تفسير فيها في المضمون الميثاق الإله الذي أخبر الله تعالى بأخذه على النبيين وعلى أممهم نعم وقوله تعالى وقوله تعالى, <تصفيق> تعالى ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه لم يبعث الله نبيًّا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمدٍ صلى الله عليه وسلم لإن بعث وهو حيٌّ ليؤمن النبي ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السُدِّي وقتاد رحمهم الله في آي تضمنت فضله من غير وجه واحد هذا أثر علي أمير المؤمنين رضي الله عنه كما سمعتم قال لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لإن بعث وهو حي ليؤمنن به ولا ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه هذا المروي عن علي روي مثله على ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال ثم ذكر ما أخذ عليهم يعني أهل الكتاب وأنبيائهم من الميثاق بتصديقه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم وإقرارهم به على أنفسهم يا قوم هذا نبي أخذ الميثاق على الأمم قبلنا بوجوب الإيمان به إن أدركوه ونصرته إن أدركوه فأي واجب عظيم وحق ثبت له عليه الصلاة والسلام على الأمم جميعها فهو أعظم وأشد وجوباً والله في حق أمته نحن أمة الإسلام نحن أعظم الأمم وجوباً متعلقا في رقابنا بهذا الواجب العظيم الإيمان به عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام أما إنها ليست نصرة بدن فما أدركنا شرف الصحبة معه ولا شرف الجهاد معه ولا شرف الحضور الذي قضاه الصحابة تضحية وفيداء وإيمان وجهادا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لكل جيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكل جيل من أمته حظه من نصرته فأما جيل الصحابة فقد أبرأوا ذممهم والله شهيد والتاريخ شاهد والأمة شاهدة فقد نصروه ودفعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم وكان صلى الله عليه وسلم أعز عليهم والله حتى من نفوسهم التي بين جنباتهم فقد قضوا ما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم وسلك بنا سبيلهم وأما من جاء بعدهم فلا يزال هذا الباب مفتوحا أن تأخذ عبد الله بحظك من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما السبيل فما السبيل وقد لحق بالرفيق الأعلى السبيل في نصرته نصرة سنته عبد الله نصرة سنته والدفاع عنه نصرته عليه الصلاة والسلام بالتعريف بشأنه والإشادة بذكره وتبليغ الأمم عن عظيم مكانته وشريف سيرته أعظمنا نصراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ماته صلى الله عليه وسلم هو أعظم نجدهادا في نشر سيرته وسنته ورفع رايتها في العالمين ونشرها في الخافقين وتعريف الأمة جمعاء من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب والله يتفاوت فيه المؤمنون تفاوتا شديدا فاعلم أن فعلم أن ما هو تفاوت في القيام بهذا الحق من الميثاق الذي أخذه الله ليس علينا فحسب بل حتى على الأمم السابقة ونحن أولى والله أن نكون عند هذا الميثاق بحقه من الوفاء بحقه من الأداء بحقه من البذل الواجب هذا ميثاق شئت أم أبيت هو في رقبتك عبد الله فابذل ما تبرئ به ذمتك أمام الله هذا اجعله في كفة عبد الله وفي الكفة الأخرى اجعل منظورك فيها حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم ما يحمل قلبك له من الوفاء والنصرة والتعظيم وكيف تنطلق النفوس والأفئدة المؤمنة بحثا عن موقع تثبت فيها بشرف نصرتها لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة فيما أقصدها هنا النصرة عندما يستفزنا عدو جاهل أو حاقد أو مغرض أي تطاول على مقام النبوة بشيء تكرهه النفوس المؤمنة تلك نصرة لكنها محدودة تماما ومن المغيب في أذهان الأجيال المسلمة أن يظن بعضهم أن النصرة لا معنى لها إلا ذلك عفوا ليست تلك إلا خطوة واحدة أن ينتصر له عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ المخطئون وجهل الجاهدون وتقيأ الحاقدون سخرية واستهزاءا تلك خطوة في طريق النصرة لكنها ليست كل شيء النصرة الحقيقية أن تثبت قدميك في طريق السنة النصرة الحقيقية أن تكون امرأا يرفع راية السنة فينشرها في العالمين النصرة الحقيقية أن تظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مورثة في الأجيال يعلمها الآباء للأبناء والمعلمون للطلاب ويعلمها الكل للكل فلا ترى الناس ولا تلتفت يمينا وشمالا فلا ترى إلا الكل ناصح للكل الكل يوصي بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى البيوت إلا عامرة بالسنن ولا المدارس والمساجد والحلقات والمجالس لا تراها أيضا إلا ناضحة بالسنن لا ترى الأسواق والطرقات والمراكب والموانئ والمطارات إلا أمة الإسلام فيها عاملة بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب والله يا قوم نحن أحوج إلى ما نتداعى به ونتواصى عليه أن يكون لنا حظ صادق من نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يا أحباء ما نقوله في هذا المجلس هو حق واجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علي وعليك وعلى كل مسلم بل هذا الميثاق في الإيمان والنصر هو كما سمعت لتؤمنن به ولا ولتنصرنه كان ميثاقا إلهيا قبل أن أولد أنا وتولد أنت بل قبل أن توجد أمة الإسلام أخذه الله على النبيين السابقين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سواء قلت رسول هنا أي رسول فيدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو قلت هو محمد صلى الله عليه وسلم بعينه كان ذلك آكد ما مضمون الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه هذا من آكد المواثيق وأحقها وفاء وأشدها استمساكا بالأعناق يا قوم فليبذل كل واحد ما تبرأ به ذمته وما يوفي به مع هذا الميثاق الإلهي الذي أخذه الله تعالى على النبيين وعلى أممهم نعم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال تعالى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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا هتان آيتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى عقب الفراغ من الآية الأولى ورأى فيها رحمه الله تعالى شاهدا آخر على تفضيل الله جل جلاله نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء أين تلحظ عبد الله هذا التفضيل الالهي في سياق الايتين في الايه الاولى يقول الله تعالى في سوره الاحزاب واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وقال في الأخرى في سوره النساء ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وأكمل ما يتعلق بباقي الرسل المأخذها هنا في الآيتين في تشريفه وتفضيله عليه الصلاة والسلام هو تقديمه في الذكر على إخوته الأنبياء بعث بعدهم وذكر في سياقي الأنبياء قبلهم في الآيتين قال الله في الآية الأولى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لاحظ أن قوله من النبيين يتناول النبيين جميعا لكن خص أولو العزم من الرسل بالذكر تفصيلا بأسمائهم لشرفهم وعظيم منزلتهم فذكر محمد صلى الله عليه وسلم قبلهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن, ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ذكروا على النسق عليهم السلام بالتوالي حسب تواريخ بعثاتهم ووجودهم بين الأمم نوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكان مقتضى الترتيب أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام بعد عيسى عليه السلام وكان مقتضى ذلك أن يكون السياق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومنك لكن الله قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وغير خاف أن في هذا من الإشارة اللطيفة إلى ما له عليه الصلاة والسلام من شرف المنزلة وعظيم المكانة ولو بتقديم الذكر في هذا السياق والآية الأخرى في النساء أختها إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم يأتي ذكر الأنبياء على النسق عليهم السلام بهذا التتابع المذكور إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود ثم قال وكلم الله موسى تكليما هذا الحشد الكريم من الأنبياء الكرام عليهم السلام في هذا السياق الذي هم ثقل البشرية على وجه الأرض وأشرف من خلق الله من بني آدم وأعلاهم منزل يؤتى بهم في هذا السياق الذي يتلألأ بهذه الأسماء العظيمة عند الله يسبقها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم هذا كما ترى ليس صريحا بالنص. فيما يتعلق بتفضيله عليه الصلاة والسلام لكنها إشارة قصد بها المصنف رحمه الله أن تكون بهذه الدلالة وعلى كل فقد نوع في هذا الفصل بين الآية الصريحة وبين التي تشير إلى ذلك إشارة وبين بعض المآخذ التي تؤسس هذا المعنى كما سيأتي نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي بكى, بكى به النبي يعني عمر قال كلاما بكى به عند النبي صلى الله عليه وسلم والأثر الوارد الآن عن الفاروق عمر لا يصح بل لا أصل له وفيه من الركاكة ما ما يرب عنه لغة الفاروق عمر رضي الله عنه لكنه أتى به المصنف بصيغة التضعيف كما ترى لما قالوا وروي عن عمر بن الخطاب ولو كان إليه سند لفعلك مثل ما يفعل في الأحاديث والأثار التي يسندها المصنف رحمه الله نعم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا المعنى المذكور صحيح لكن نسبة ذلك إلى الفاروق عمر رضي الله عنه سندا يحتاج إلى إثبات والصحة وذلك غير متوفر ففرق بين أن تقول إن الرواية ضعيفة أو لا تصح أو لا أصل لها وبين أن تقول إن ما جاء فيها صحيح المعنى فنفينا لإثبات الرواية بنسبتها إلى عمر لا يعني رفض ما جاء فيها إنما رفض نسبتها إلى عمر رضي الله عنه من قوله نعم بأبي أنت وأمي يا يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباكها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول نعم إذن هذان أيضا موضعان من القرآن قد علمت ما فيه ما من هذه الإشارة إلى الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله لهذا المعنى نعم قال قتادت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 قال السمرقندي رحمه الله تعالى في هذا تفضيل نبينا عليه السلام لتخصيصه في الذكر قبلهم وهو آخرهم قول قتادة الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث أيضا لا يصح سندا فقتادة ليست له صحبة وروايته هنا مرسلة والسند أيضا فيه من لا تصح الرواية عنه فمثل ذلك لا تستقيم نسبته قولا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن صح أخذنا ما فيه حكما ودلالة وإشارة قوله كنت أول الأنبياء في الخلق يحتاج إلى إثبات لأن هذا من الغيب فإن قلت ما في هذه الرواية قلنا لا يثبت وتحتاج إلى سند صحيح وأما أول ما خلق الله عز وجل فهو القلم كما ثبت بذلك الروايات الصحيحة الصريحة ثم خلق الله تعالى ما شاء من خلق سماء وأرضى ثم خلق ملائكة السماء ثم كانت خلقة آدم عليه السلام فإثبات سبق نبينا صلى الله عليه وسلم في الخلق على سائر المخلوقات أو على سائر بني آدم أو على سائر الأنبياء أي فئة من البشر أن يثبت بنص صحيح يوجب المصير إليه وأما ما لا يثبت بذلك فلا يصح قوله ولا اعتقاده قال فلذلك وقع ذكره مقدما قبل نوح وغيره بل نقول وقع مقدما قبل نوح وغيره من الأنبياء عليهم السلام ليس لأنه سابق عليهم في الخلق بل لأمر أعظم هو علو مكانته وشريف منزلته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى المعنى وأخذ الله تعالى عليه الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر يشير رحمه الله هنا إلى ما جاء في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومثله أيضا في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هذا الميثاق المأخوذ على آدم عليه السلام وعلى ذريته جميعا قبل أن يكونوا في هذا الكون على وجه البسيطة هو الميثاق الإلهي ميثاق الفطرة التي أمر فيها بتوحيد الله والإيمان به والاستجابة لرسله والامتثال لأمره ونهيه جل في علاه هذا الميثاق ميثاق قديم أزلي أخذ به على سائر البشر هذا الإيمان الرباني قال رحمه الله أخذ الله عليه الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر يشير إلى المعنى الذي ثبت فيما أشرت إليه. نعم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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا نعم تقدم في مطلع مجلس الليلة أن هذه الآية هي من صريح إثبات التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام وهي أصل في هذا الباب يقول الله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فأثبتت الآية أن بعض الرسل عند الله أفضل من بعض وأنهم على شرفهم وعظيم منازلهم واصطفائهم ورفعتهم فوق سائر البشر إلا أنهم فيما بينهم يتفاوتون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ثم جاءت الإشارة إلى بعض وجوه هذا التفضيل منهم من كلم الله كما حصل لموسى عليه السلام والله قد قال وكلم الله موسى تكليما ومثل ما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج لما كلمه ربه ودنا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وبلغ تلك المنزلة الرفيعة الشريفة هذا الكلام هو نوع من المناقب الشريفة التي لا يؤتاها أي أحد من البشر بل ولا من الأنبياء عليه السلام إلا من فضل الله فهذا وجه تفضيل منهم من كلم الله ولا شك أن من كلم الله إن الأنبياء والرسل هم أفضلوا بهذا الاعتبار وبهذا الوجه من المناقب من غيرهم من الأنبياء عليهم السلام من غير منقصة في أحد ولا نقص في قدر أحد من الأنبياء لكن الشرف والمناقب التي تثبت هي لها حقها من الشرف والفضيلة ولا يعني ذلك انتقاصا ولا سلبا لغيرهم وأما الوجه الآخر التي أشارت إليه الآية فقوله سبحانه وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس يشير إلى تفضيل عيسى عليه السلام بهذا الاعتبار آتاه الله تعالى البينات وأيده بروح القدس فهذا الصريح إذن أن عيسى أفضل من بعض الأنبياء وأن من كلم الله أفضل من بعض الأنبياء وفي الجملة فالرسل بعضهم أفضل من بعض فإذا ثبت هذا الأصل ووجدنا نصوصا تدل على شرف رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنه أوتي ما لم يؤت من الأنبياء جميعا ثبتت فضيلته عليهم جميعا قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فهذا إذن باب من التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم السلام خوله سبحانه ورفع بعضهم درجات بعضهم الضمير يعود هنا إلى الرسل رفع بعض الرسل إذن ليس كلهم وهذا البعض الذي رفع الله درجته درجاته هو أعلى ممن لم ترفع درجته وفي الجملة فكلهم أرفعوا درجة من سائر البشر إذن سادة البشر هم الأنبياء والرسل وهم أعلاهم منزلة وهم تجال البشرية وشرفها وفخرها ثم هم فيما بينهم بين الأنبياء والرسل عليه السلام يتفاوتون شرفا وفضيلا رفع الله بعضهم درجات وكلم بعضهم وآت بعضهم البينات وأيده بروح القدس تلك مناقب يا إخوة ودرجات من الشرف والكرم والسؤدد يؤتيها الله من يشاء هذا شرف إلهي والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا ثبت ذلك فيبني المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي من كلامه على أثبوت فضائل ومناقب لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الفضل رحمه الله تعالى قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها قوله سبحانه في الآية ذاتها ورفع بعضهم درجات قلن بعضهم الضمير يعود إلى الرسل يعني رفع الله بعض الرسل درجات قال بعض أهل التفسير بعضهم إذا تركتها هكذا على إطلاقها فمفادها أن الله رفع بعض الرسل وما من شك أن من هذا البعض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل وقال بعضهم إن قوله ورفع بعضهم البعض المقصود هنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة وجيء به على سبيل التنكير على سبيل الإبهام إجلالا وتعظيما فإنه يحصل بالإبهام من التعظيم والإجلال ما لا يحصل بالتصريح في بعض السياقات وهذا من مقتضى الفصاحة والبلاغة خل بعض ورفع بعضهم درجات فما الدرجات التي رفع بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا رحمه الله إشارة إلى ما جاء في بعض أحاديث الصحيحين تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر بعض ما جاء هنا قال بُعِث إلى الأحمر والأسود وذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعِثت إلى الناس كافة أو ليس هذا تفضيلا يا قوم؟ قد يقول قائد لكن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة لأنهم أنبياء تلك الأمم وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فحيث لا نبي بعده فهذا يقتضي يقيناً أنه لا بد أن يكون مبعوثاً إلى الناس كافة وأن يكون مختصاً بأمة العرب التي بعث فيها وأن مقتضى ختم النبوة به أن يكون نبيا ورسولا لكل من يأتي بعدهم ولو بلغوا في التعداد والأجيال والقرون تاريخ البشرية كلها صحيح لكن هذا هو مناط الشرف الذي نتكلم عنه ومناط التفضيل بينه وبين باقي الأنبياء فهو أوسع الأنبياء دائرة في الأمم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وفي بعض الروايات وبعثت إلى الأحمر والأسود فهذا وجه من وجوه التفضيل أما الآخر فقوله وأحلت له الغنائم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وأحلت, وأحلت لي المغانم المغانم أو الغنائم ما يجمع من أموال العدو بعد الحرب في الجهاد سواء كان سلاحا أو مالا أو مركوبا أو متاعا أو سبيا كل ذلك مغنم يغنمه المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله جهاداً يعزون فيه راية الإسلام ويرفعون فيه راية الدين ويدحرون فيه المعادين لله ورسله والمكذبين للأنبياء هذا الجهاد لا ما يزعم بعض الناس اليوم من كونه جهاداً يستبحون به الأعراض المسلمة والدماء المسلمة والأموال المسلمة ثم يظنون ذلك مغنما أثموا وكذبوا فالجهاد الشرعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وما يكتسب فيه من أموال هي المسمات غنيمة شرعا وكان في شرائع الأنبياء السابقين عليهم السلام أن الغنيمة لا يحل أخذها بل تجمع فتحرق قربانا لله ولا يحل الانتفاع بها فجاءت شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وخص بها من بين الأنبياء أن, أن جهاد الإسلام يغنم فيه الجيش المسلم ما يغنمه من أموال تعود إلى الجيش فتقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله في قسمة الفيء والمغانم فهذه أيضا خصيصة تميزت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء أما الثالثة فقال وظهرت على يديه المعجزات هذه ليست مخصوصة به عليه الصلاة والسلام فلكل نبي معجزته ولكل نبي آيته فكانت آية موسى السحر وعصاه ويده أو يداه وكانت آياته متعددة الطوفان والجراد والقمل والضفادع وعدة آيات وكانت آيات عيسى عليه السلام الطب وأن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وكانت آيات الأنبياء السابقين هكذا متعددة فما معنى أن يقول في نبينا وظهرت على يديه المعجزات يقصد أنها أكثر عددا وأعظم أيضا أثر وتتفاوت رتبها فمعجزاته عليه الصلاة والسلام اجتملت على النوعين الحسي والمعنوي وذلك ولا شك أعظم وأبلغ في أن تحقق المعجزة المراد من صدق الرسول وإثبات نبوته والتحدي المعجز للبشر المعجزات الحسية في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة أن ترى الماء ينبع من بين أصابعه والطعام يكثر من تحت يديه عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر نصفين يظهر بينهما جبل أبي قبيس بمكة هذه معجزات حسا رآها الناس وعاشوها وعصروها ونقلوها هذه على عظامتها وضخامتها وشدة حدثها إلا أنها محدودة بزمان فاليوم لا نرى انشقاق القمر واليوم لا نرى الماء الذي نبع ولا الطعام الذي تكاثر وتلك المعجزات رآها من عينها نعم نؤمن ونصدق بها لأنها ثبتت عندنا فنؤمن بها والله كما لو رأيناها وكما لو عشناها وأدركناها لكن المعجزة الأعظم المعجزة, المعجزة المعنوية أعظم من الحسية لأنها لا تزال على مر الأجيال وتلك آيات متعددة وأعظم معجزة أوتيها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم كلام الله الخالد المحفوظ على مر الزمان الذي ما تغير منه حرف ولا كلمة نقرأه اليوم فنوقن تماما أنه والله كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وكلمة بكلمة ونوقن تماما أنه ما نقص منه جملة لا كلمة ولا آية ولا سورة ولا بعض منه ذلكم أن الله قال حين أنزله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظ الله الوحي فصارت هذه المعجزة التي أعجزت البشر والمقصود أن المعجزات المعنوية أعظم أثرا وأكثر بقاء في الأمة لأنها لا تزال مشهودة معاينة لكل الأجيال فهذا القرآن المحفوظ بحفظ الله وهذا الدين الباقي وتلك الأمور الغيبية التي أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بوقوعها هي معجزات أخرى ما أخبر بوقوعه من أشراط الساعة ومن أحداث الكون فيقع وتعايله البشرية وتعيش أحداثه تلك آية ومعجزة دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام قال وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها ومقتضى ذلك منطقا أن تقول إذا كان كل نبي قد بعث إلى قومه خاصة فأعطي من المعجزات والآيات ما يؤمن على مثله البشر فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بما أنه قد بعث إلى البشرية جمعا وإلى الأمم كلها إلى قيام الساعة فإن ما يؤتاه من الآيات والبينات ينبغي أن يكون بمثابة ذلك كله وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا وآتاه على ما على مثله يؤمن البشر قال ألا و... وإني أوتيت القرآن ومثله معه فذكر الوحي القرآن الكريم والسنة التي جعلها الله تعالى على رسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياً فكان ذلك من المعجزات التي أشار إليها المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول في كتاب الله تقرأ كثيرا نداء الأنبياء بأسمائهم إذ قال الله يا عيسى بن مريم يا إبراهيم أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيا وأمثال هذا كثير فنداء الله تعالى للأنبياء في الكتاب الكريم جاء بأسمائهم مجرد بينما جاء الخطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بالنبوة أو بالرسالة فلا تجد فيها إلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وهذا كثير في كتاب الله ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح مجردا إلا بوصف الرسالة معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال بعض أهل العلم حتى لما جاءت الآية في ذكر اسمه مجرداً ما كان محمد أبى أحد من رجالكم جاء تمام الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا لون لطيف خفي من شرفه عليه الصلاة والسلام وتفضيله في الذكر على هذا النحو في كتاب الله الكريم له دلالة واعتبار لا ينكر إخفاؤها قال رحمه الله وحكى السمر عن الكلب في قوله تعالى وإن من شيعته لا إبراهيم أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم أي إن من شيعة محمد, أي إن من شيعة محمد لا إبراهيم أي على دينه ومنهاجه وأجازه الفرى وحكاه عنه مكي وقيل المراد منه نوح عليه السلام ختم المصنف رحمه الله الفصل بهذه الآية في سورة الصفات لما عقبت قصة نوح وقبل قصة إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم الضمير فيما يبدو في ظاهر السياق والأقرب أيضا أنه عائد إلى نوح عليه السلام لكنه ذكر قولا عن الكلبي أن الهاء عائدة إلى محمد صلى الله عليه وسلم على أن الهاء هنا تعود لا إلى اسم مذكور بل إلى معهود ذهني وإن من شيعته أي محمد صلى الله عليه وسلم لا إبراهيم فيكون مقتضى ذلك أن يكون إبراهيم عليه السلام من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم وأجازه الفراء يعني لغة فإن هذا سائغ لكن الذي عليه الجمهور وهو الراجح والظاهر المتبادر من السياق أن الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام وما ثبت من صريح التفضيل بالنصوص المذكورة سابقة تغني عن هذا أيها الكرام ليلتكم هذه شريفة مباركة ليلة الجمعة نجبتم فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فاغنموها بكثرة الصلاة والسلام عليه تنالوا عددا مضاعفا من صلوات, ربكم، صل... من صلوات ربكم سبحانه وتعالى فاجعلوها طريقا عظيما لهذا المغنم الكبير من الخيرات والحسنات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم ارحم موتنا واشف مرضانا وتقبل منا يا أكرم الأكرمين نسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تكفينا والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا واحد يا أحد يا قهار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وميتين أعظم يا رب أجورهم وضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم في عليين واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة